ل ール・アンド・アラ・ラ・ ل ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ ل ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له. وأشهد أن م ح م د ラ・ラ・ラ・ラ・ ه ورسوله طيب قال الإمام المؤلف المصنف أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أ ب و عبد الله اصول ا ل س ن ة عندنا التمسك بما كان عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم و ا ل إ ق ت د ا ء بهم وترك البدع وكل ب د ع ة فهي ض ل ا ل ة تقدم شرح هذا وبيان خطر البدع و أ ه ل البدع و المحدثات في الدين و بيان فضل و بيان فضل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم الذين هم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه و سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم و الاقتداء بهم و بطريقهم و سبيلهم كما قال الله عز وجل والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين و ل ه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبيل المؤمنين أ ع ظ م ه هو سبيل ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم تقدم ذكر هذا قال هنا وكل ب د ع ة فهي ض ل ا ل ة فيه رد على الذين يقسمون البدع إ ل ى ب د ع ة ح س ن ة و ب د ع ة س ي ئ ة فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم بقوله كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وهي إ ح د ا ث في الدين والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد ف ا ل إ ح د ا ث في الدين ب ز ي ا د ة أ و نقصان أ و توقيت بوقت لم يوقته الشارع أ و بعدد لم يقرره الشارع أ و بفضل زمان أ و مكان لم ي أ ت به الشارع كل هذا من البدع فهي طريقه تضاهي ط ر ي ق ة الشرع وهي على غير مثال سابق ف إ ذ ا قال قائل ماذا تقولون في قول عمر بن الخطاب لما أ ن ك ر عليه جمع الناس على أ ب ي بن كعب في ص ل ا ة التراويح فقال ن ع م ة ا ل ب د ع ة هي افيكم أ ح د يجيب نعم نعم يا أ ب ا علي <تصفيق> هذه بدعه ل غ و ي ة وليست ب د ع ة ش ر ع ي ة وجه ذلك أ ح س ن ت لما جمع عمر بن الخطاب الناس على امام واحد وقد راه متفرقين م كل قد اتخذ اماما هذا الجمع هو من عند عمر بن الخطاب او فعله النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين ثم لم يخرج قال خشيت ان تفرض عليكم فاذا البدع ما عمل على غير مثال سابق وهذا له مثال سابق فاذا هي ليست من البدع إ ن م ا هو إ ح ي ا لما فعله النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم أ ح س ن ت يا ب ا علي جزاك الله خيرا قال و كل ب د ع ة فهي ض ل ا ل ة و هي تتفاوت في الضلال فمنها ما يصل إ ل ى الكفر و منها ما يكون فسقا و على كل حال فالبدع شر و المحدثات شر وهي سبب في إ ض ل ا ل الناس ويحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا يصلون على البدع ويزكون على البدع ويحجون ببدع ويعتمرون ببدع أ س و أ من هذا كله أ ن ي ع ت ق د و ن يعتقدوا في ربهم البدع والضلالات وقد ذكرنا طرفا من شبه القوم ومن ا ل أ ح و ا ل التي جعلتهم ينصرف عن الحق والهدى آ ف ا ت في القلب و أ م ر ا ض في القلب أ ع ظ م ه ا ولبها الهوى ولذا هم يسمون أ ه ل هوى يسمون أ ه ل هوى و ل ي س أ ه ل اتباع ل ي س أ ه ل اتباع والشرع قد جاء بالتسليم والانقياد للكتاب و ا ل س ن ة هذه ع ب ا د ة ع ظ ي م ة ليس في شرعنا ا ل أ ه و ا ء وليس في شرعنا ا ل أ ف ك ا ر وليس في شرعنا الخيالات ولا الرؤى ولا المنامات إ ن م ا تحكيم لديننا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلم و ا تسليما والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن تكون لهم ا ل خ ي ا ر ة من أ م ر ه م ويقول الله عز وجل أ ي ض ا إ ن م ا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ا ورسوله وأولئك ليحكم ل بينهم هم م أن فدل ل ح و ن ف ذلك على أ ن التسليم و ا ل إ ن ق ي ا د للشرع هي ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن يخضع لها المؤمن لا أ ن يعمل فكره وهواه ولا أ ن يحكم عقله ومزاجه ولا أ ن يخضع ل ل ع ا د ة و ا ل إ ل ف هذا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا طيب قال وترك الخصومات والجلوس مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء التحذير من الجلوس مع أ ه ل ا ل أ ه و ا ء له أ ص ل في ديننا من كتاب الله عز وجل ومن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله و إ ذ ا ر أ ي ت الذين يخوضون في آ ي ا ت ن ا ف أ ع ر ض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير هذا نهي أ و ل ى فاعرض عنهم لا تبق معهم تجالسهم أ و ل ئ ك الذين يخوضون في آ ي ا ت الله عز وجل بلا علم ولا هدى ويقول الله عز وجل أ ي ض ا و إ ذ ا سمعتم آ ي ا ت الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير ففيه الزجر والنهي على أ ن تجالس أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع و أ ه ل ا ل أ ب ا ط ي ل بل ينبغي أ ن تفر منهم و أ ن تحافظ على دينك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالل رواه أبو د الترمذي و رواه د ا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وفي البخاري ومسلم من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إ م ا ان يحذيك أ و تبتاع منه أ و تجد منه ريحا ط ي ب ة ونافخ الكير اما أ ن يحرقك أ و يحرق ثيابك أ و تجد منه ريحا كريها فالصاحب ساحب و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يحتالون في بدعهم فهم أ ه ل مكر ربما لا يفاتحك ببدعته في أ و ل ماجلس ولا ثاني ماجلس يكرمك غ ا ي ة ا ل إ ك ر ا م ويبدي م ح ب ة وسرورا بلقائك ثم بعد ذلك يبتدئ في زرع الشكوك ويحاول أ ن يزرع الشبه في قلبك والشبه خطاف ة والقلوب مالها ضعيفه القلوب ض ع ي ف ة والشبه خ ط ا ف ة فهل كان سلفنا مع علمهم وفضلهم وذكائهم يمكنون أ س م ا ع ه م من أ ه ل البدع سؤال من يجيب عليه قم أ ي ه ا ا ل أ خ الصغير الغرياني قم هذا ما من الغريان من ا ل ز ا و ي ة من ا ل ز ا و ي ة قم ا ل ز ا و ي قم نسيت نعم أ ن ت من ا ل ز ا و ي ة صح لم يكونوا يجالسون أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء أ خ ب ر ن ي عن طرف من حياتهم محمد بن سيرين جاءه رجل للبيت من أ ه ل البدع فقال محمد بن سيرين ا ل إ م ا م ر أ س التابعين قال اما أ ن تخرج أ و أ خ ر ج أ ن ا سيترك له البيت صح أ ح س ن ت يا أ خ ا ن ا و أ ن ت رحيبات عندك شيء من حياتهم مع أ ه ل البدع قم قم اخبر اخوانك والتفت إ ل ي ه م قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود أ ب و عبد الرحمن م ج ا ل س ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع أ ل ص ق من الجرب ا ويقول أ ب و قلاب ل ئ ن يجاورني ا ل ق ر د ة والخنازير أ ح ب إ ل ي من أ ن يجاورني أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء أ ح س ن ت اخان الرحيبات نعم ابو الجوزاء أ خ و ك م يقول أ ب و الجوزاء أ م ا أ ب و قلابه انني أ خ ا ف أ ن يغمسوكم في بدعهم وضلالهم أ ظ ن هذا أ ح س ن ت يا أ خ ا ن نعم قم احسنت قال إ ن ن ي أ خ ا ف أ ن ي ق ر أ آ ي ة من كتاب الله فيحرفا ه فيقع ذلك في قلبي كانوا يحافظون على قلوبهم من البدع و ا ل أ ه و ا ء والباطل ليس كمن فتح قلبه ل أ ه ل البدع والخرافات ففرخت فيها وباضت عندك شيء قم قال بعضهم لئن أ أ ك ل مع يهودي أ و نصراني أ ح ب إ ل ي من أ ن أ أ ك ل مع مبتدع ا لقد كانوا يزجرونهم ويحذرون منهم ويبينوا ضلالهم ل أ ن ه م يلتمسون بشيء من التدين ويلبسون لباس التدين و م ح ب ة الدين ولذا يسهل يسهل ت أ ث ي ر ه م في عوام الناس القصاصون وما أ د ر ا ك ما القصاصون ماذا فعلوا بسواد المسلمين في إ ض ل ا ل ه م ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ه ي ة ا ل م ك ذ و ب ة وبالخرافات و ا ل أ ب ا ط ي ل حتى ن ش أ ت أ ج ي ا ل لا تدري ما ا ل س ن طيب قال وترك الخصومات والجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء إ ذ ن كما أ خ ب ر ت ك إ ن من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة م ج ا ن ب ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ولو لمناظرتهم الجواب ولو لمناظرتهم إ ل ا من عرف منهم أ ن ه قد ينتفع بمثل هذه ا ل م ج ا ل س ة ويقام وتقام ح ج ة الله عز وجل و إ ل ا الشافي قد قال ما ناظرت مبتدعا مع انه قد ناظر حفص الفرد وفي بعضها حفص القرد ناظره في القول بخلق ا ل ق ر آ ن ثم كفره بعد ذلك ف إ ذ ا لا ينبغي مجالستهم وكم من شخص آ ن س من نفسه علما وذكاء فلا يزال يتساهل في الجلوس معهم حتى قال بقولهم أ اما كبار وقعوا في شراك المبتدع فاحذر يا طالب العلم ماذا تعرفون عن ابي الوفاء ابن عقيل الحنبل تعرفونه كان ذكيا في غايه الذكاء وهو مصنف كتاب الفنون ث م ا ن م ئ ة مجلد هذا الرجل الذي كان مضرب مثل في الذكاء والعلم جالس أ ش ي ا خ ا من المبتدعه فلا يزال معهم حتى قال بقولهم حتى قال بقولهم وقد حذره أ ه ل الحديث وقد حذره أ ه ل ا ل س ن ة ومع هذا لم يلتفت رحمه الله لتحذيرهم حتى تجاسر و أ و ل النصوص فعلى هذا ينبغي لطالب الحق أ ن ي ن أ ى عن أ ه ل البدع و أ ن لا يفكر في مجالستهم و لو ب ح ج ة ا ل ن ص ي ح ة و دعوتهم إ ل ى الخير اترك هذا ل أ ه ل العلم و حافظ على قلبك نعم حتى أ ب و إ س م ا ع ي ل الهروي أ ي ض ا الملقب بشيخ ا ل إ س ل ا م هذا الرجل عنده في بعض كتبه نفس غريب ليس نفس السلف ت أ ث ر ا بقراءته لبعض الكتب مع أ ن الرجل مع ان الرجل كان سيفا مسلولا على أ ه ل البدع أ ب و إ س م ا ع ي ل الهروي كان سيفا مسلولا على أ ه ل البدع وكان له ه ي ب ة ع ظ ي م ة يؤتى به إ ل ى السلطان فيوضع على عنقه السيف لا ل أ ج ل أ ن يرجع لا ان يرجع عن دينه و إ ن م ا يقال له كف عن مخالفيك فيقول والله لا أ ك ف والله لا أ ك ف لهيبته و ل ق و ة هذا الرجل في الحق أ ب و إ س م ا ع ي ل الهروي صاحب كتاب ذم الكلام و عبد الرزاق بن ه م ا م الصنعاني ماذا تقول يا اخان النحوي ها ماله ايوه ف ا ل م ت أ ث ر و ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة عندنا البيهقي إ م ا م أ و ل ى ت أ ث ر بشيخه ابن فورك والحليم ي حتى وقع في التمشعر و ت أ و ي ل بعض الصفات ف أ ن ت من أ ن ت حتى تجالس أ ه ل البدع قد سقط في ح م أ ة البدع علماء كبار فعلى أ ه ل ا ل س ن ة أ ن يحذروا من مجالساتهم فمن صاح به, فمن صاح به اهل العلم أ ن ه منحرف عن ا ل س ن ة ف إ ي ا ك و إ ي ا ه اكتبه في و ر ق ة السؤال و ترك الخصومات و الجلوس مع أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء و ترك المراء و الجدال و الخصومات في الدين قال النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إ ل ا و أ و ت و ا الجدل ثم ق ر أ قول الله عز و جل ما ضربوه لك إ ل ا ج د ل ا فالجدل أ ي ه ا ا ل إ خ و ة من أ س ب ا ب رد الحق و أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اعتاد أ ن يكون مجادلا قد يحال بينه وبين العلم و الحق و الهدى لماذا حرم أ ب و سلمى بن عبد الرحمن علم عبد الله بن عباس لماذا مع ان عبد الله بن عباس حبر ا ل م ة و ت ر ج م ا ن ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه كان يجادله فاحذر يا طالب العلم أ ن تتصف بهذه ا ل خ ص ل ة وهي خ ص ل ة الجدال وقد كان السلف لا يقبلون هؤلاء المجادلون في الدين ويردونهم قدم احدهم إ ل ى مالك بن أ ن س أ ب ي عبد الله إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة قال يا مالك أ ر ي د أ ن أ ج ا د ل ك قال ف إ ن غلبتك قال أ ت ب ع ك قال ف إ ن غلبتني قال تتبعني قال ف إ ن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه قال يا هذا أ ن ا على ثبات من ديني فاذهب إ ل ى شاك مثلك فكانوا يردون هؤلاء ويعتبرونهم أ ه ل شك وريب الجدال ا ل أ ص ل أ ن ن ا ندعو كما قال الله عز وجل أ د ع و إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة ف إ ن لم يستجب ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة وكان عنده نوع شبهه تمنعه من قبول الحق قال الله وجادلهم بالتي هي أ ح س ن هذا إ ذ ا كنت ترجو أ ن ينتفع بهذا بهذه ا ل م ج ا د ل ة أ م ا إ ذ ا كان معاندا يرد الحق ولا يقبله ويسير على ق ا ئ د ة عنزه ولو طارت تعرف هذه ا ل ق ا ع د ة قم عنزه ولو طارت تعرفها ها؟ ما قصتها تعرفها بلا ق ص ة اجلس فيكم أ ح د يعرف ق ص ة هذا المثل من الذي يعرفه قم يا سعيد ر أ ى ر ج ل ا ن ط ا ئ ر ا ف ق ا ل أ ح د ه م ا ق ا ل أ ح د ه م ا طائر و قال ا ل آ خ ر عنزه فلما اقتربا منه طار الطائر فقال له صاحبه قال ل م أ ق ل ل ك أ ن ه طائر قال عنز ولو طارت أ ع و ذ بالله إ ن ه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا وهذا تجده في أ ه ل الباطن من أ ه ل البدع يلف يمينا وشمالا من أ ج ل رد الحق من أ ج ل رد الحق وهو الكبر أ ي ه ا ا ل ا خ و ة من أ ع ظ م ا ل آ ف ا ت في عدم قبول الحق هو الكبر س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يستكبرون عنها لا س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق تفضل اخي سعيد أ ح س ن ت إ ذ ن الجدال آ ف ا ومن اعتاد الجدال ف إ ن ه لا يقبل الحق فعلى المسلم أ ن يقبل الحق و يمرن نفسه على قبول الحق من صغير أ و كبير كان عبد الله بن المبارك ياخذ العلم عمن هو أ ك ب ر منه وعمن مثله وعمن دونه فقيل له في ذلك قال لعل ا ل ك ل م ة التي بها نجاتي لم تقع لي بعد فعود نفسك قبول الحق ممن تكلم به ولا تقل هذا صغير لا أ ق ب ل منه الحق أ و هذا قليل العلم لا أ ق ب ل منه الحق لا ك ا ن يربون أ ن ف س ه م على قبول الحق ممن جاء به وهذا ليس معناه ان تلقي سمعك ل أ ه ل البدع و الباطل و تعتقد قبول الحق ممن جاء به ف إ ن ك لا تدري الحق من الباطل و لذلك هذه من شبه القوم يقول استمع استمع فما كان من حق ف خ ذ و ا وما كان من باطل ف ا ط ر ح و ا و أ ن ت لا تدري الحق من الباطل ولا شك أ ن هذا من التلبيس العلاج لهذا ا ل أ م ر والمخرج منه من أ ث ن ى عليه العلماء و أ خ ب ر و ا ب أ ن ه صاحب س ن ة ن أ خ ذ عنه صح نلعق العسل ولا نسل ومن تكلم العلماء عنه ب أ ن ه صاحب هوى أ ع ر ض ن ا عنه نعرض عنه ولو كان العلم الذي عنده ليس عند غيره هذا هو الحق هذا هو الحق ل أ ن الجلوس عنده والتلقي عنه يجعله لا يشعر ببدعته و أ م ر آ خ ر أ ن ن ا إ ذ ا أ خ ذ ن ا من هذا الذي تكلم فيه أ ه ل العلم غررنا بالمسلمين صح صح او لا إ ذ ا استمعت إ ل ى مبتدع فراك ا ل ع ا م ة تستمع إ ل ي ه صاروا يستمعون له ومن هنا ينبغي للقدوات من طلاب العلم و أ ه ل ه أ ل ا يجالسوا اهل البدع فلربما يغررون ب إ خ و ا ن ه م أ ل ا يجالسوهم و أ ل ا يضاحكوهم و أ ل ا يباسطوهم كي لا يغرروا يغرروا ب إ خ و ا ن ه م فيحسبونهم على س ن ة وهل هذا شديد نعم شديد يحتاج إ ل ى دين اهل الباطل يودون يودون منك أ ن تداهنهم في باطلهم ودوا لو تدهن فيدهنون وهم يفرحون بمن هو م ر سهل قالوا هذا أ خ فاضل الحق أ ن ه فاضل لماذا قال ليس ك أ و ل ئ ك اولئك عندهم ش د ة لكن هذا تشعر أ ن ه متربي م فالحذر أ ي ه ا ا ل ا خ و ة من تمييع المواقف ا ل س ل ف ي ة التي كان عليها سلفنا فمن حذر منه العلماء نحذر منه ومن قبله العلماء نقبله أ م ا أ ن ن ا نتكلم من تلقاء أ ن ف س ن ا فلا فلا نتقدم بين يدي علماء ا ل س ن ة ولا قيد أ ن م ل ا وترك المراء والجدال والخصومات في الدين من جعل دينه من ك ل م ة عمر بن عبد العزيز من أ ك ث ر من جعل دينه غرضا للخصومات أ ك ث ر التنقل وهذا حق رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أ ك ث ر التنقل ولذلك أ ه ل الجدال هؤلاء الصباح مع ج م ا ع ة والمساء مع ج م ا ع جماعة اخرى وبعدها أ ي ض ا بعد ف ت ر ة يقول أ ن ا ا ل آ ن مع ج م ا ع ة فلان وكنت مع ج م ا ع ة فلان عمره كله متنقلا من ج م ا ع ة إ ل ى أ خ ر ى ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إ خ ف ا ق تار مع ج م ا ع ة فلان ثم فر إ ل ى ج م ا ع ة فلان ثم غادر إ ل ى ج م ا ع ة فلان و أ ه ل العلم في ثبات من أ و ل أ م ر ه م من س ع ا د ة المرء أ ن يوفق إ ل ى ا ل س ن ة من أ و ل أ م ر ه أ م ا أ ن ك تنتقل من, من مكان إ ل ى آ خ ر وكل يوم أ ن ت مع فريق هذا يدل على ا ل ح ي ر ة والتذبذب والشتات وهذا حال أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء وليس حال أ ه ل ا ل س ن ة فهم على ثبات عظيم في دينهم وهم ي أ خ ذ و ن من م ش ك ا ت و ا ح د ة إ ذ ا س أ ل ت العالم في المشرق من أ ه ل ا ل س ن ة أ ج ا ب بما يجيب به عالم في المغرب صحيح يا إ خ و و لا نفس الجواب حتى أ ن ك تستغرب تقول سبحان الله كيف يكون نفس الجواب أ س أ ل الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ف إ ذ ا به يجيب ب ا ج ا ب ة الشيخ بن باز ل س ي م ا في مسائل ا ل ع ق ي د ة و ا ل س ن ة والمنهج وتسال الشيخ ا ل و ا د ي يجيب بما أ ج ا ب ه الشيخ ربيع بن هادي هو هو ل أ ن مصادر التلقي عندهم واحده اما أ ه ل البدع ففرق وطوائف ومقالات و أ ح ز ا ب و أ ه و ا ء ي أ ك ل بعضها بعضا فاحمد الله يا صاحب ا ل س ن ة أ ن هداك الله عز وجل ا ل س ن ة ن ع م ة ع ظ ي م ة من الله بها علينا ف ن س أ ل الله العظيم أ ن يثبتنا و إ ي ا ك م قال و ا ل س ن ة عندنا آ ث ا ر رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم هل كان ا ل إ م ا م أ ح م د يجادل ا ل م ع ت ز ل ة في م ح ن ة القول بخلق ا ل ق ر آ ن يجادلهم يخاصمهم ماذا يقول لهم قم ماذا يقول لهم أ ح م د بن حنبل ائتوني ب آ ي ة أ و حديث فاثبتوا يا أ ه ل ا ل س ن ة على هذه ا ل ك ل م ة هاتوا لنا آ ي ة أ و حديثا قال شيخنا هاتوا ا ي ة أ و حديثا قال إ م ا م ن ا هاتوا ا ي ة أ و حديثا قال حزبنا قالت جماعتنا قال ا ل إ م ا م المبجل قالوا رئيس ا ل ج م ا ع ة قالوا كذا قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ت ب ع و ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون فليثبت أ ه ل ا ل س ن ة على أ ن يطالبوا الجميع بكتاب الله و ب س ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فلا ل ل آ ر ا ء ولا للاقيس ولا の ل م を ا م ا ت ولا ل ل خ ي ا を ا ت ولا ل ل た و ه, ة ا م ولا للعقول ب のお話を聞いてみると、私 س ちのお話を聞いてみると、私た س のお話を聞いてみる ا 私たちの ل 話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、私たちのお話を聞いてみると、و ل ちのお話を聞いてみると、のお話 أ و ف ع ل ي ة أ و ت ق ر ي ر ي ة هذه آ ث ا ر أ ف ع ا ل أ ق و ا ل تقريرات طيب قال و ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن وهي دلائل ا ل ق ر آ ن ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن ل أ ن الوحي الذي جاء به جبريل على نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم السنه م ن كما قال الله عز وجل واذكرن ا ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة و ا ل ح ك م ة هي السنه والله عز وجل قال في نبيه وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى الا واني اوتيت ا ل ق ر آ ن ومثله مع فالسنه تفسر ا ل ق ر آ ن تبين مبهمه ومجمله وتخصص عام ا ل ق ر آ ن وتقيد مطلقه فهي م ت م م ة و م ف س ر ة لكتاب الله عز وجل تبين المجمل تفصل المجمل توضح المبهم تقيد المطلق تخصص العام ولا يمكن للمرء أ ن يقيم دين الله عز وجل يرحمك الله ولا يمكن للمرء أ ن يقيم دين الله عز وجل ويفهمه فهما صحيحا إ ل ا ب ا ل س ن ة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يوشك أ ن يجلس أ ح د ك م على اريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله ما وجدت فيه من حلال أ ح ل ل ن ا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا حرم رسول الله ما حرمه الله أ و مثل ما حرمه الله فهؤلاء ط ا ئ ف ة أ ع ر ض ت عن ا ل س ن ة ا ل ق ر آ ن يخصص ب ا ل س ن ة كمثل آ ي ا ت المواريث مثلا يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن وكذلك أ ي ض ا كمثل قول الله عز وجل نعم ولكم نصف ما ترك أ ز و ا ج ك م ولهن الربع مما تركتم هذه آ ي ا ت ع ا م ة تشمل إ ذ ا كان الميت مسلما أ و كافرا هذا عموم أ و لا عموم هل جاءت ا ل س ن ة بتخصيصه الجواب جاءت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إ ذ ن ا ل س ن ة هنا خصصت ا ل س ن ة هنا خصصت كذلك أ ي ض ا من بيان المجمل قول الله عز وجل و أ ق ي م و ا ل ص ل ا ة كيف إ ق ا م ت ه ا جاءت ا ل س ن ة بالبيان في عدد الركعات والصلوات أ و ق ا ت ه ا و أ ز م ا ن ه ا كذلك أ ي ض ا في الحج أ ل م يقل الله عز وجل ولله, ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا هذا ا ل إ ج م ا ل جاءت ا ل س ن ة ببيان في أ ف ع ا ل الحج وبيان مناسك الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فهذا يدلك على البيان بالفعل كذلك أ ي ض ا من البيان بالفعل لما قام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر و كبر و صلى بهم فتبعه ا ل ص ح ا ب ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم إ ن م ا فعلت هذا لتاتموا بي و لتعلموا صلاتكم فهذا فيه تعليم بالقول و الفعل المهم أ ن ا ل س ن ة فيها بيان لما أ ج م ل في كتاب الله عز و جل و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م فهذا فيه بيان وفيه دليل على أ ن ا ل س ن ة م ب ي ن ة ل ل ق ر آ ن كذلك أ ي ض ا في أ ن ص ب ة ا ل ز ك ا ة ومقدار ا ل ز ك ا ة قال الله عز وجل و آ ت و ا لا واقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ما مقدارها ما نصابها جاءت ا ل س ن ة بالبيان فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خ م س ة أ و س ق ص ا د ق ة هذا بيان أ و لا بيان في ا ل أ ن ص ب ه وفي المقدار عرفتم وهذا يدلك أ ي ض ا لمن تعطى هذه ا ل ز ك ا ة فكل هذا ي أ ت ي في ا ل س ن ة مبينا نعم نعم يا حمدان لا ب س طيب الذين يتبعون ما تشابه من لا ب س طيب و ا ل س ن ة عندنا آ ث ا ر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن كما أ خ ب ر ت ك تبين المجمل وتفصله كذلك أ ي ض ا تقيد المطلق وكذلك أ ي ض ا تخصص العام ل أ ن ه ا من الدين و م ت م م ة ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة قال و ا ل س ن ة تفسر ا ل ق ر آ ن وهي دلائل ا ل ق ر آ ن وليس في ا ل س ن ة قياس ليس في ا ل س ن ة قياس ل أ ن ه ليس ا ل أ ص ل في مصادر التلقي ا ل أ ص ل ما هو الكتاب و ا ل س ن ة ل ل ق ي ا س و ل أ ن الناس توسعوا في ا ل أ ق ي س ه حتى أ ت و ا ب أ ق ي س ه ب ا ط ل ة و ا ل أ ق ي س ه التي هي من باب أ و ل ى قياس ا ل أ و ل ى فكما قال الشافعي رحمه الله القياس ك ا ل م ي ت ة لا تؤكل إ ل ا عنده ا ل ض ر و ر ة و أ غ ل ب الذين سلكوا مسلك القياس قد خفت بضاعتهم من النصوص وقلت بضاعتهم من النصوص فتوسعوا في ا ل أ ق ي س والقياس وهذا مما جعل المذهب الحنفي ايضا يحصل منه أ و ه ا م ك ث ي ر ة وضعف في كثير من مسائل العلم بسبب إ غ ر ا ق ه م وتوسعهم في القياس والذي ليس معه كتاب أ و س ن ة فعلى ماذا يقيس فعلى ماذا يقيس و أ ن ت م تعلمون أ ن القياس هو الحاق فرع ب أ ص ل في الحكم ل ع ل ة ج ا م ع ة ف إ ذ ا كان ليس عندك ا ل أ ص ل من الكتاب أ و ا ل س ن ة فعلى ماذا تقيس على ماذا تقيس ولذا بعض العلماء قد يقيسون ويوفقون في أ ق ي س ت ه م لكنك لو نظرت وجدت أ ن هنالك نصوص تغني عن هذا القياس وشيخنا رحمه الله مقبل ا ل و ا د ي لا يراه ح ج ة وليس من مصادر التشريع التي هي حجه م ل ز م ة إ ن م ا يقول للعالم أ ن يقيس لكنه لا يلزم بهذا غيره لا يلزم بهذا غيره فالقياس ليس في ا ل س ن ة قياس إ ن م ا هي أ د ل ة جاءت من كلام الله و من كلام النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم وكلام أ ح م د بن حنبل في رد القياس شديد وقوي ل أ ن أ ه ل الباطل أ خ ذ و ا من هذا ا ل أ م ر و أ ع ر ض و ا عن ا ل أ د ل ة فصارت عندهم قياسات يقيسون بها وفق أ ه و ا ئ ه م وفق و بدعهم ف أ ن ك ر ا ل إ م ا م أ ح م د هذه ا ل أ ق ي س ه وكان يطالبهم بما قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم حتى في ا ل م ح ن ة جاءه أ ه ل الكلام من ا ل م ع ت ز ل ة وتكلموا بعبارات م ص ط ل ح بينهم ومع هذا أ ح م د بن حنبل يقول هاتوا ا ي ة أ و حديثا والقياس كما تعرفون أ ن ه لا يبنى إ ل ا على أ ص ل ف إ ذ ا كان المرء معدما من ا ل أ ص ل من الكتاب و ا ل س ن ة فعلى ماذا يقيس على ماذا يقيس طيب قال و ليس في ا ل س ن ة قياس ولا تضرب لها ا ل أ م ث ا ل بمعنى أ ن ك تسلم ل ل س ن ة إ ذ ا جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلم لا تقول لو أ ن كذا أ و يوجد كذا و لو قلنا كذا كحال كثير من الناس اليوم ت أ ت ي له بالحديث يقول لو قلنا كذا ت أ ت ي له بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه لو دائما و ي أ ت ي ربما ب أ ش ي ا ء م ف ت ر ض ة ليس لها واقع فعلى المسلم أ ن يعود نفسه ويربي نفسه على أ ن ه إ ذ ا جاءه الحديث الصحيح أ ن يسلم ه له وينقاد و ا ل أ ص ل في عبارته لا تضرب لها ا ل أ م ث ا ل من كلام أ ب ي ه ر ي ر ة لما قال في حديث حدث بحديث ا ل أ م ر بالوضوء مما مست النار فقال له أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ر أ ي ت الحميم عن الماء الساخن نتوضا منه أ و لا قال يا ابن أ خ ي إ ذ ا بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلا تقل فلا تضرب له الامثال لا تضرب له الامثال لا تقول لو ان كذا لو قلنا كذا لو فهمنا كذا فان هذا لا يكاد ينتفع بعلمه انما اذا جاءك الدليل الصحيح الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لك ان تسال عن فهمه وفقهه لكن لا ت أ ت ي بالاعتراض لو قلنا كذا لو أ ن كذا فهذا ربما يجعل ا ل م ر قد يرد ا ل س ن ة أ و يرد الحديث فعلى ا ل م ر أ ن يسلم ل س ن ة النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم و لا يحكم لها العقل و لا يحكم لها المثال طيب ا ل إ م ا م الشافعي سئل عن م س أ ل ة فقال قال الله قال رسوله قضى بها بما قاله الله و قال رسوله صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم فقال الرجل و ماذا تقول أ ن ت في ا ل م س أ ل ة و ماذا تقول أ ن ت في ا ل م س أ ل ة فقال الشافعي أ ر أ ي ت ن ي في ك ن ي س ة أ ر أ ي ت ن ي في ب ي ع ة هل ا ر أ ي ت في و س ط زنارا أ ق و ل لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وتقول أ ن ت ماذا أ ق و ل في ا ل م س أ ل ة انظروا يا إ خ و ة إ ل ى ش د ة السلف في ا ل إ ن ك ا ر على من تكلم بعد سماع الحديث من تكلم بعد سماع الحديث معترضا ب ر أ ي ه معترضا برايه كما حصل مع بلال ابن عبد الله ا بن عمر لما حدث بحديث لا تمنع اماء الله مساجد الله ماذا قال ابنه بلال والله لنمنعهن قال أ ق و ل لك قال رسول الله صلى الله ل س ل م لا تمنع اماء الله مساجد الله و أ ن ت تقول والله لنمنعهن لا أ ك ل م ك أ ب د ا فهجره إ ل ى أ ن مات فهذا يدلك على أ ن ه م كانوا يشتدون على من يعترض على س ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وما أ ك ث ر هذا اليوم عند المتفلسفه و المثقفين تتكلم معه ب ا ل آ ي ة والحديث و ي أ ت ي بصدقني و يعني صدقني و يعني و لعل و ربما و حبذا وشي ايضا يقولون الذي لم يظهر لي وشي يقولون يا ب حفص لم يظهر لي هذه ك ث ي ر ة في ليبيا لم يظهر لي قد قال العلماء ب أ ن ه مبتدع لا لم يظهر لي بعد نظرت في ا ل م س أ ل ة ايه و ب ع د ي ن فلم يظهر لي أ ن ت من حتى يظهر لك هذا واحد رقم اثنين إ ن م ا لم يظهر لك لضعف علمك لضعف فهمك لقصور علمك لضعف فهمك ربما لسوء قصدك هنالك أ ش ي ا ء تحول بينك وبين بيان الحق وظهوره فعالج قلبك وليسعك ما وسع العلماء الكبار في ا ل أ ح ك ا م على المخالفين فهم أ ت ق ى لله عز وجل و أ ق و ى اتباعا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أ ه ل ورع وخوف من الله عز وجل لم يظهر لي هذه أ ض ر ت بكثيرين أضرت بكثيرين ومما فعله أ ب و الحسن مصطفى بن اسماعيل ا ل م أ ر ب ي أ ن نفخ في ط ل ب ة العلم حتى قالوا لم يظهر لي طيب أ خ و ك م ح م ز ة خ ل ي ف ة مسعود الجدر الرحيبات يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته شيخنا إ ن ي تراجعت عن التلقين ولن أ ل ق ن ابدا جزاك الله خيرا فعذرا وجزاكم الله خيرا ستلتزم هذا أ ي ن هو الرحيبات راح يتوضا خلاص أ خ و ك م الرحيبات ارتفع إ ل ى ما كان عليه قبل التلقين فماذا كان قبل التلقين كويس إ ي ش كويس هذه ليست من مراتب التعديل ما ذكرها العلماء ماذا تقولون في الرحيبات ث ق ة طيب أ خ و ك م الرحيبات ث ق ة إ ن شاء الله طيب ق, ق ا う ولا تضرب لها ا ل أ م ث ا ل ف إ ذ ا سلم ل ل س ن ة سلم ل ل س ن ة إ ذ ا جاء نهر الله بطل نهره ماعقل أ ق و ل لكم يوشك أ ن تنزل عليكم ح ج ا ر ة من السماء أ ق و ل قال الله قال رسوله تقولون قال أ ب و بكر قال عمر ليت القوم اليوم يقولون قال أ ب و بكر قال عمر قال سيدي فلان وقال الشيخ نفلان وقال الداعي الشهيد قال الشهيد كذا وقال المرشد العام كذا وقال المفكر ا ل إ س ل ا م ي كذا المهم خذ من هذه ا ل أ ل ق ا ب ما ي م ل أ جيبك قال ولا تدرك بالعقول ولا ا ل أ ه و ا ء وهذا أ م ر خطير ومهم يا إ خ و ة م س أ ل ة تعظيم العقل وتقديمه على النقل هذا من أ خ ط ر ما يكون هذه م ص ي ب ة حلت بكثير من أ ه ل الباطل فردوا س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أ ن ه ا تعارض العقل ولا توافقه ولقد ك ذ ب و ا شيخ ا ل إ س ل ا م ب ن ت ي م ي ة يقول ليس هنالك نقل صحيح عارضه عقل صريح أ ب د ا ليس هنالك قال إ ن م ا هي خيالات وشبه و أ و ه ا م إ ن م ا هي خيالات وشبه و أ و ه ا م وليس هي من العلم في شيء و لذلك ينبغي أ ن تكون النصوص ع م د ة و أ ن يكون العقل ايش فضله لا يكون هو ا ل ع م د ة هو ا ل أ ص ل أ ه ل البدع من ا ل م ع ت ز ل و غيرهم جعلوا العقل هو ا ل ع م د ة و جعلوا النصوص ت ا ب ع ة له ثم بعد ذلك أ ل س ت م تؤمنون بتصديق النبي صلى الله عليه و سلم فيما أ خ ب ر به تؤمنون أ و لا الجواب نقول ظننا أ ن ه م يؤمنون ف إ ي م ا ن ك م بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أ خ ب ر يجعلكم تنقادون ولا تحكمون العقول لا تحكمون العقول و ل أ ن العقول م ت ف ا و ت ة أ و م ت ف ق ة أ ج ي ب و م ت ف ق ة او م ت ف ا و ت ة عقلك أ ن ت أ ر ج ح او عقل زميلك مثل بعض طيب العقول متفاوته قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة فبالله عليكم ب أ ي عقل نزن الكتاب و ا ل س ن ة هاتوا لنا عقلا متفقا عليه نزن به الكتاب و ا ل س ن ة عقولكم متفاوته وعقول البشر متفاوته وهذا ليس مجالا للعقل البشري وليس هنالك كما سمعت نقل صحيح عارضه عقل صريح أ ب د ا إ ن م ا عقول هؤلاء قد ملئت ب ا ل أ و ه ا م والشبه والخيالات فهؤلاء أ ه ل س ف س ط ة أ ه ل س ف س ط ة ما معنى س ف س ط ة من يدري عن ا ل ص ف ص ط ة شيئا ً فليقل هانذا أ ا تعرف ا ل ص ف ص ط ة يا أ خ ا ن ا ما هو الصفصفه ا ص ف ص ط ة قم وعلى قول أ خ ي ن ا خالد صفصقه مه؟ أ ه ل الصفصاف كما يقول أ خ و ن ا النحوي صحيح يعني هؤلاء يحكمون الوهم و يجعلونه هو من أ غ ر ق في الوهم و الباطل و ليس عندهم حق و باطل فالحق عند من اعتبره حقا حق و الباطل عنده م من اعتبره باطلا باطلا فهذا المذهب السفسطي هو الذين هو الذي يريدون أ ن يصادموا به الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ذ ن فضل السريع ليس هناك عقل صحيح صريح خالف نقلا صحيحا انما الشبه الحاصل عليهم هي انما الشبه الحاصل عليهم ان يعارضوا النقل الصحيح بنقل ضعيف أ و يعارضونه ب أ ف ه ا م ه م بخيالاتهم ب أ و ه ا م ه م يتوهمون أ ن هذا النقل الصحيح أ ن ه لا يدل العقل عليه وهذا الامر قد أ ض ر ب أ ه ل البدع ضررا بالغا لو كان الدين ب ا ل ر أ ي لكان أ س ف ل الخف أ و ل ى بمسحه من أ ع ل ا ه من كلام علي بن أ ب ي طالب والعقل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ليس هذا مجاله ل س ي م ا في ا ل أ م و ر الغيبيه ل س ي م ا في ا ل أ م و ر الغيبيه التي لم يعطى العبد معرفتها إ ل ا عن طريق ا ل ر ؤ ي ة وهو لم يرى أ و عن طريق ال ال ال أ و طريق الرسل وقد اوحي إ ل ي ه م فينبغي التسليم للرسل وهل ر أ ى نظير ما أ خ ب ر به أ ي ض ا لم يرى نظير ما أ خ ب ر به فلا يسعه إ ل ا أ ن يسلم للرسل الذين اوحى الله إ ل ي ه م إ ذ ن لا تدرك بالعقول والعقل قاصر على إ د ر ا ك مثل هذا ولم يؤتى م ع ر ف ة هذا قد رد بعض أ ه ل الباطل من ا ل م ع ت ز ل ة و أ ف ر ا خ ه م في هذا العصر حديثا اذا الذباب وقع في إ ن ا ء أ ح د ك م فليغمسه ف إ ن في أ ح د جناحيه داء وفي ا ل آ خ ر دواء ردوه بدعوى أ ن ه يخالف العقل يخالف العقل باعتبار أ ن الذباب يقع على القاذورات فكيف نغمسه و الواجب أ ن ن ا نخرجه حتى قال الطب الحديث ا ل آ ن أ ن هنالك مكروبات أ و ميكروبات لا تزاح إ ل ا في الجناح ا ل آ خ ر من ا ل ذ ب ا ب ة أ و بهذا المعنى فعندها كبروا و هللوا فصاروا يخضعون للطب الحديث ولا يخضعون لكلام محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم هؤلاء هم العقلانيون وهم في الواقع أ ف ر ا خ للمذهب الاعتزالي ف إ ذ ا ا ل س ن ة لا تدرك بالعقول ولا ا ل أ ه و ا ء انما ينبغي التسليم و ا ل إ ن ق ي ا د وقد كان السلف يزجرون من صادم ا ل س ن ة ب ر أ ي ه وهواه عبد الله بن مغفل لما ر أ ى قريبا له يخذف بالحصى قال لا تخذف ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إ ن ه لا يقتل عدوا ولا يصيد صيدا ولكن يفقا العين ويكسر السن عاد قريبه وخذف من جديد فقال أ ق و ل لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتخذف فسبه سبا سيئا هؤلاء هم سلفنا كانوا يشتدون على من يعارض ا ل س ن ة ويخالف ا ل س ن ة واليوم القوم يطرحون ب ا ل س ن ة جانبا ف إ ذ ا قام أ ه ل الحق ودافعوا عن ا ل س ن ة قالوا هؤلاء متشددون هؤلاء متشددون يعني أ ت ر ك و ه م يفعلوا ما شاءوا ب س ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ف إ ذ ا الحق و ا ل س ن ة لا تدرك بالعقول إ ن م ا الاتباع و أ ن تسلم ل ل ش ر ي ع ة و أ ن تنقاد لشرع الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن تكون لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه م إ ن م ا كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا و أ و ل ئ ك هم المفلحون ذاك الرجل الذي ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في أ ص ب ع ه خاتما من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ ه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال يعمد أحدكم أ ح د ك م إ ل ى جمره من نار فيضعها في أ ص ب ع ه ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ص ح ا ب ة خذ خاتمك وانتفع به قال والله ما كنت لاخذه وقد أ ل ق ا ه النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إ ل ى الاتباع والانقياد انظروا إ ل ى الاتباع والانقياد وهؤلاء إ ذ ا حدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عقولهم و صاروا يردونه بشبه و خيالات و خرافات و اباطيل و اهوى فعلى المسلم ان يجرد اتباعه للنبي صلى الله عليه و على اله و سلم و ان يعلم ان شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم تستلزم تصديقه فيما اخبر طاعته فيما أ م ر اجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله إ ل ا بما شرع هذا إ ذ ا كنت مؤمنا صادقا أ م ا تقبل بعض ا ل ش ر ي ع ة وترد بعض تقبل بعض ا ل أ ح ا د ي ث وترد بعض لا ليس هذا من الدين أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه اي خذوا ا ل إ س ل ا م من جميع جوانبه ولذا تجد أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يقبلون ا ل أ ح ا د ي ث التي لا تصادم أ ه و ا ء ه م يقبلونها أ م ا إ ذ ا جاء الحديث يصادم هواه و ن ح ل ة وفرقه و ط ا ئ ف ة و ج م ا ع ة صار يميل به يمينا أ و شمالا عرفتم ب ت أ و ي ل ا ت ب ا ر د ة كذلك يقال فيمن يتعاملون في أ ح ك ا م العلماء يقبل من العلماء ما لا يوافق هواه ما يوافق هواه ويرد ما لا يوافق هواه ن أ خ ذ منه الحديث لكن لا نقبل كلامه في الشيخ الفلاني ن أ خ ذ منه الفقه لكن لا نقبل غمزه في الشيخ الفلاني وهكذا الله عز وجل أ م ر بالرجوع إ ل ى أ ه ل العلم فالواجب أ ن ننقاد ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون والله عز وجل أ ي ض ا أ م ر بالرجوع إ ل ى أ ه ل الاستنباط والخبره و ا ل م ع ر ف ة ضعفمك على فيك عند التثاؤب ف إ ن التثاؤب من الشيطان طيب قل طيب なんでこんなこと言ってくるのか。 أ و ي أ خ ذ و ن ما يوافق أ ه و ا ء ه م ويردون ما لا يوافق أ ه و ا ء ه م الله عز وجل أ م ر بالرجوع إ ل ي ه م و إ ذ ا جاءهم أ م ر من ا ل أ م ن أ و الخوف أ ذ ا ع و ا به ولو ردوه إ ل ى الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منهم لا علمه من لا علمه الذين يستنبطونه منهم فسلموا القوس لباريها يا باري القوس بريا لست تحسنها لا تفسدنها واعط ي القوس باريها إ ذ ا وسد ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه فانتظر ا ل س ا ع ة ولذلك على أ ه ل العلم أ ن يبينوا الحق ولا يخافوا في الله لومه لائم و أ ن ل ا يسمحوا لهؤلاء ا ل أ غ ر ا ر أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ ن يلبسوا على المسلمين دينهم متى تصل العطاش إ ل ى ارتواء إ ذ ا استقت البحار من الركايا ومن يثني ا ل أ ص ا غ ر عن مراد إ ذ ا جلس ا ل أ ك ا ب ر في الزوايا و إ ن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء لمن أ ق س ى البلايا إ ذ ا استوت ا ل أ ع ا ل ي و ا ل أ س ا ف ل فقد طابت م ن ا د م ة المنايا و ا ل م ؤ د يقيم